ما تقولنا في فصل بعض المعاصرين أنه إذا وجب الجهاد فعلى قلب أن يخرج ويجاهد بنفسه ولا عليه أن ينتظر حتى يكون إمام ورجل تقلد الأول في آلة القاتل في سبيل الله لا تقله إلا نفسه أي الواجب عليك أن تقاتل وحدك ولو لم يكن هناك أمير وجيش وخلافه فما رأيك في هذا الخطب وكيف الله فإذن الله خاطب الإمام إحيانا الإمام ليس لخاطب كل واحد ونبقى الحظ المؤمنين وهذا الرجل إذا خرج بدون إذن الإمام خارج عن جماعة خارج عن جماعة هو ومخطئ ناسه خسوط في عصر هذا قال إذا خرج جاهد ثم عدر عليه على أنه من هذه الجولة صار مشاثر صار مشاثر بأن هذا وهذا الواجب أن الإنسان يعني لا يأخذ النصوص من جانب واحد وينظر إليها بعين الأعور الواجب أن يأخذ النصوص من كل جانب ولهذا قال العلماء يحرم الغذو بدون إذن الإيمان